وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُونَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادًا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدًا مفعولًا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 وَلَدخُلُ الْ المَسْتِدَكَ ماَا دخَلُوه أَولَ مَّوت وَلُتَبِّروا مَا عَ تتبير س رَبّكُمْ أَ يَرحَمَكُم وَإِن عُتُم عُدنَا وَجَعَ الناجَهًاَّماَ للِكافِرينَ حَصير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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمبد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض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 وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّهُ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 من المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرض أن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا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 وَ تُل أولادك خشةَئم لكن نحنُ نَرزوقهُم وَإياك إن قَهم كان خط أن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 تسببح له السمااو تُ الس والأررض وَمَنفين وَإّ شيء إلا يسبّح ببح به وَلاَّ تَفقونَ تَسبحَهُ إن كان حليم غَفُور وَإذا قأتَ القرآانَ جعلنا بَك وَوبنَ الذيينَ لا يؤمننونَ بالالآخرَِة حجاب مستور وَجعل عن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 أَظَهَرَ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا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 فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا